112. وإن تعجب قَوْلُهُمْ قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد 113. أولئك الذين كفروا بربهم 114. وأولئك 112. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 113. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات 114. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ وإن ربك لشديد العقاب 113. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 114. الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد 115. وكل شيء عنده بمقدار 116. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من 117. ومن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 118. له معتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن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 يُمِلُ الْبَرْقُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ بِثِقَلٍ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُبْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا من يشاء 117. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال 118. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا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 119. ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 110. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي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 سالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار افتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل